بسم الله الرحمن الرحيم حاميم ت ز なさんはみなさんはみなさんはみなさんはみなさん ل ت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون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 وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ف ع م ل إ ن ن ا عاملون قل إنما أنا بشر 「そして私はこの世を変えたのは私 ف, ف ر و 世 وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم ب ا ل آ خ ر 私 ه م كافرون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 わしが一緒に暮らして أ くときに、ا 日は一緒に暮らしていくときに、今日 ل 一緒に暮らしていく。 私たちは今日の夜を見ているときに、私たちは今日の夜 و 見て أو ك ر ه 私たちは今日 ت ي ن ا て ا ئ ع ي ن فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء َ م ر ه ا وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم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 ولكن ظننتم أ ن أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أ ر د ا ك م فاصبحتم من الخاسرين فان يصبروا فالنار مثوا لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتدين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول فيه بامم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا ا ل ق ر آ ن و ا ل غ و فيه لعلكم تغلبون ف َ ل َ ن ُ ذ ِ ي ق َ ن わらずに ا わ ذ ずに変わらずに変わらずに変わ ذ ずに変ًらずに د わらずに変 و らずに変わらずに変わらずに変わらずに أ َら ال ل に変わら ا にَわらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わَずَ変わらずにَわらずに変わらずに変َらずِ ا ل らَّ変わら ل に変わらずに変わ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 وَمَنْ قَوْلًا وَعَمِلَ وَقَالَ وَلَا تَسْتَوِي وَلَا مِّمَّنْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحْسَنُ إِنَّنِي صَالِحًا الْحَسَنَةُ السَّيِّئَةُ إِلَى اللَّهِ بِالَّتِي فَإِذَا دَعَى إِدْفَعْ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغن موسوعه النابلسي للعلوم ا ا ل ا س و ا ل ا م ر ه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 「ومن آ ي, ت ى ا ت ه َ ن ك ترى ا ل َ ر ض خ ا ش ع ً ف ِ ذ ا أ ن ز ل ن علي ا عليها الماء اهتزت وربت ِ ن الذي َ ح, ح ي ا ه ا لمحيي الموتى ِ ن ه على كل شيء قدير ان الذين يلحدون في آ ي ا ت ن ا لا يخفون علينا أ َ ف َ م َ ن يلقى َُْ في ِ النار َِّ خير ٌَْ أ َ م َ ن ي َ أ ْ ت ِ ي امنا يوم َْ ا ل ْ ق ِ ي َ ا م َ ة ِ إ ِ ع ْ م َ ل ُ و ا ما َ شئتم ُِ ن َّ ه ُ بما َِ تعملون َََُْ بصير ٌَِ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 ク ل هول الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد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 「ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما اظن الساعه قائمه ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده ل الحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ واذا انعمنا على الانسان اعوض وناى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض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 www.islam-col.com a